مؤسسة اصداء للإنتاج الصوتي تقدم صبراً صبراً صبراً أيا أخطاء صبراً على جبروت الجبابره وظلم الظالمين صبراً فإنما هي حياة تفنى وأيام تعد لك يا أخت الرجال شد شعري من رحال يحمل الشكر جزيلا فوق أكتف الجمال في الشروق والغروب في الجنوب والشمال أنت أسمى من سمائي أنت أعلى من جبال في العراق أنت نصر في مشانق الجبال أنت في أبيان فتح جاء من شمى التلال أنت في مصر دليل في متاهات الضلال أنت في المغرب عطر هب من سفح الرمال أنت في صحراء نجد شربة الماء زلال. أنت صوت الحق يعلو في زلازل النكال أنت في الشام لا صبر الورد في حر قتال أنت في صومال كنت لؤمة بل كل ما أنت في السن عمل في كل أمني أم فاصبري أختي فإن العسر ما ضل الزوال واذكري جنات عدن فبها حسن مآل لها المس وفيه أنهر المائلات تتقلبين فيها بين نخل وظلال ولكي قصر منيف طبه العسجد غالي ثوبك السندس كنت تمرحين في دلال وعلى الهام رفعت تجد الرف اختياءات جمال في جمال حتى أن الحور قالت أنت أبها من جمال ولك عرش وملك فق أوصى في الخيال كلما شئت وجدت فاطلبي لا لتبال ورفيق الدرب كان البدر في سن الكمال دمت مع عقد خلود كان حبا في الحلال ومع الهاد محمد مع أصحاب وأهل أمهات المؤمنين وشهيدات الضال ثم أنت قد نقلت للعظيم ذي الجلال إنها نظره شوق ودعاء وسؤال هيا فك قيد دنيا وطعيد ذو علني الله اكبر دولتي هي الليله